يا حبيبي كده كده كده ل ع ل ي خايف م ن ا ل ط ي ر تروح الغير يعني ا ق ب و ا ل ومش ل ذ ي ف 「きだきだきだきだ」「だっ انا من غير و أنا, انا كنت ل ليك وقلبي معمول لك ا ا ك ن بحلم ب ا ل غ ض ا و ف ر و ت بوالي الى ان جبلتك ا قلت هذا الشخص ب ا ن ي وحش و ا ت د ياما تحسد علشان رجوله 「やはりね」「やはりね」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」「」」「」」「」」「」」」「」」「」」」「」」「」」「」」」